الله الذي جَعللَ لَكُم لَرَّ قَرار وَسَّم أَبِنَا أَو وَصََّرَكُم فَأَحسَنَ صورَكُمْ وَرزَقَكُم مِنَ الطَّيبَات ذَِكُم اللهَّهُ رَبّكُمْ فَتَبََكَ اللهَّهُ رَبُّ العالممِين